بسم الله الرَّحْمَنِ الرحيم إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ يَضْرِبُهُمْ مُحْدِثًا إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرَّ هَمْسًا وَأَكْثَرُ النَّجْوَى إِلَّا قَالُوا تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ فَإِنْ كُنْتُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا بل أَحْلَامٍ بَلِ افْتِرَاضٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُنزِلَ الْأَوَّلُونَ مَا لهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جَسَدًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم يَقُولُهُمُ الْوَعْدُ فَأَن جَاءَهُمُ وَمَن شَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً شَأْنَا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا مُرِتُّمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا دععوهُ حتىَ دعَناهُ حَصيدًا خَامدين وَماَا خَلَقَلَ السَّماء أَ الأبضَ وَماَا بَنهَُا لعبين لَْ أعدِنا أَاتَّخِذَ لَ وَالتَّخذْن مَِّد لتَّقَذْنهُ مَِّدُ من نقذف بالحق على الباطن فيذنره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا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 فَاعْلَمْ هُدُوءَ وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَحَمَنًا وَلَذَا سُبْحَانَهُ بَلِ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضِ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ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 أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا فهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر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 وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون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 بل تاتيهم دعوه فتذهتهم فتبهتوهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخرو منهم ما كانوا به يستهزئون قُل مَن يَكُن لَّهُ كُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَم لَهُم آلِهَةٌ تمنعُهُم مِّن وُجُودِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ مِّن مَّا يُسْحَبُونَ بَلْ متعنا هؤلاء 124. أفلا يرون أما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 125. قل إنما أنذركم بالوحوة ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن سَسَتَهُم نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ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 الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انت لهم يكرمون ولقد اتينا ابراهيم رشدهم من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل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 قال بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَا كِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدِبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لعلهم إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ مَنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نَكُصُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا احْرِقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ لَا أَنَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعكوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون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 وَلووق آتَنهُ حكمَ وَعِلمَا وَلَجَّن مُ منِنَ القَرةِ كَ التعمل الْ الغَد إِهُ كَ القَوْمَ سودٍ فاسِقين وَأَد الْخَلناهُ فيِي ررحمَنا إِهُ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 جَعَلْنَا لَهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَشَهِرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بأسكم فَهَلْ أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغلصون له ويعملون عملا مدون ذلك وكن ما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 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا سَظَنّ أَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَظَنّ أَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أن لا إله أَلَّا سبحانك إني كنت مِنَ الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير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 فنفصنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تُضَارُّهُ فِعْلَةٌ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبًا وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ الْأَهْلِ كُلِّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ